Allahumma, işbu aleykum. Makbar, makbar. Aşhed wa rasul الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا أقيم صفوفكم وشد الخلل أتم الصف الأول فالأول الله أكبر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 Allah bottle